أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أنسن إليك فلا في لك آمين منه يكون صاد كتاب صدرك أرج وذكرى موسوعه النابلسي إليكم م و للعلوم و ا من الاسلاميه ب أ ض ن ا ب ي ا ت و ر محمد ا ت اسماء الله ا ل ح س ن ك الذين خ س ر و ا أ ن ع ه ا ك ا ن و ا ب ا ل س ي للعلوم و الاسلاميه ولقد خلقناكم ثم خورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا انا ابني فلم يكن من الساجدين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 ثم ل آ ت ي ن من بين أ ي د ي ه م ومن, ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين قال اخرج منها مذحوما مدحورا لمن شركه الهدى أ ن شركه دعويه غير ر ب ح ي ث ش ئ ت م ا و ل ا تقربا ا هذه ل ش ج ر ة ف ت ك و ن ا م ن ا ل ل ظ ا م ي ن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 موسوعه النابلسي ر للعلوم آيات ا الاسلاميه ن ك موسوعه الشيطان كما أخرج أ ب ي ك م من الجنة م ا ل ن ا ك م هو و ق ب ي ل ه من ح ي ث ل ا ت ر و ن ه م إ ن ا ل ا س ل ا ط ي ن أ و ل ه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 ف موسوعه ن اتقى أ ص ل فلا ح ف ل ي م و ل النابلسي هم يحزنون و ا ذ ي ك ذ ب و آ ي ا ا ت ن و ك ب للعلوم ا ل ا فيها خ ا ل ن ا م ي ه من افترى على الله كذبا أ و كذب ب آ ي ا ت ه أ و ل ئ ك ينالهم ن خ ي ب ه م من الكتاب حتى إ ذ ا جاءتهم رسلنا يتوفونهم, يتوفونهم قالوا أ ي ن ما كنتم تدعون من دون الله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 حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم ل أ و ل ا ه م ربنا, ربنا هؤلاء, أضلونا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من م و أ و ع ه م ل أ خ ن ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م كنتم تكسبون ا ل ذ ي ن كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أ ب و ا ب السماء ولا يدخلون و ل ا ي د خ ل و ن ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين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 أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون ونتعنا ما في خ د و ر ه م من غل تجري من تحتهم الانهار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 أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ن النار ربنا تجعلنا وإذا قالوا القوم أبصارهم تلقاء أصحاب النار ربنا قالوا ربنا لا ا ا صرفت مع م ل ل ظ ي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 أ د خ موسوعه ا الجنة ا أنتم تحزنون ونادى أصحاب ل ن ا ر أ ص ح ا ب ا ل ج ن أن ة أ ف ي ض ل ل ع ل ا م ن ا ل م ا ء أو س م ا م ل ه وحرمهما ا ا على ل ك فاليوم ر ي ن ذ ن ت خ ذ ا د ي ن ه لهوا ولعبا الحياة ل وغرتهم د ننساهم ي فاليوم ا ن كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ولقد جئنا بكتاب فاخصلناه على علم هدى ورحمة, هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تاويله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 ف أ خ ر ج ن ا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته ب إ ذ ن ربه والذي خ ب ث لا يخرج إ ل ا نكدا كذلك نخلف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكرون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 لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه ف أ ن ج ي ن ا ه والذين معه في الفلك واغرقنا أ غ ر ق ن و أ الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا إ ن ه م كانوا قوما ع ن ي ل و إ ل ى عاد اخاهم هودا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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباه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 ثم نزل الله بها من سلطان فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين ف أ ن ج ي ن ا هو الذي ن معه ب ر ح م ة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين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 ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين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 و إ ل ى مدين أ خ ا ه م شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره قد جاءتكم بينه من ربكم ف أ و ف و ا الكيل والميزان ولا ت ب خ س و ا الناس أ ش ي ا ء ه م ولا تسعدوا في ا ل أ ر ض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 واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المسخدين وان كان طائفه منكم آ م ن و ا بالذي ارسلت به وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 ت و ك ن ا ر ب ن ا افتح ب ي ن ن ا و ب ي ن قومنا ا ب ل ح ق وأنت خ ي ر ا ل ف ا ا ت ح ي ن و ق ل ا ل م و م ا ل ن ا س ل ا م ي لخاشرون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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين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 ق و لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن و ل كذبوا ن ك فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى أ ن ياتيهم باسنا بياتا وهم نار أهل أن أ ه القرى ي ي ت م ب أ س ناضحا و ع ه ي ل ع ب و ن أ ف ا مكر ب ل س ي للعلوم ه ا ا ل ا س ل ا م ي أ و ل م ي ه د ل الذين يرثون ا ل أ ر ض من بعد اهلها أ ن ه نشاء أ ص ب ن ا ه م بذنوبهم و ن ط ب ل على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أ ن ب ا ئ ه ا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 قال ا ل م ل أ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المداء حاشرين يأتوك ي بكل ل ساحر ع م و ج ا ا ء ل س ح ر ة ف ع و ن ق ا ل و ا إ ن ل ن ا لأدرا إن كنا إن نحن ب ل غ ا ل ب ي ن ق ا ل ن ع م و إ ن ك م لمن ا ل م ق ق ر ي ن ا ل و ا يا م و س ى فلما القوا سحروا أعين, سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحى الى موسى ان الق عصاك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 رب م و س ى و ه ا ر و ن ق ا ل ف ر ع و ن آمنتم ب ه ق ب ل أن آذن ل ك م إن ه ذ ا ل م ك ر ا ك ر ت م و ه في ا ل م د ي ن ة ل ت خ ر ج و ا م ن ه ا أ ه ل ه ا فسوف ت ع ل م و ن لاقطعن أ ي د ي ك م و أ ر ج ل ك م من خلاف ثم لاقلبنكم أ ج م ع ي ن قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون وما توقن منا الا أ ن آ م ن ا ب آ ي ا ت ربنا لما جاء ربنا موسوعه ا ل ن ا س ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله أ ر ويدرك ض و آ ت ك ق ا ل سنقتل س أبناءهم ن ت و ح ي ن س ا ء ه م وانا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء, إن الأرض لله يورثها من, يشاء من عباده والعاقبه للمتقين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 ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفاجا والدم آيات مفصلات, ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرين م ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى د ع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت ع ن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكسون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 وقال موسى ل أ خ ي ه هارون ا خ ل ف ن ي في قومي و أ ص ل ح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أني أ ن ظ ر إ ل ي ك قال ل ن تراني ولكن انظر إ ل ى الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تراني فلما ت ز ل ى ربه للجبل جعله ذ ك ا وخر موسى صيقا فلما أ ف ا ق قال سبحانك تبت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل المؤمنين قال يا موسى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 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهزيهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أ ي د ي ه م و ر أ و ا أ ن ه م قد ضلوا قالوا ان لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إ ل ى قومه ربان اسفا قال بئس ما خ ل ف ت م و ن ي من بعدي اعجلتم أ م ر ربكم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 موسوعه النابلسي ت ا للعلوم ا ا ذ الاسلاميه ي ؤ ن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 أ ن ز ل معه أ و ل ئ ك هم المفلحون فالذين آ م ن و ا به وعسروه ونصروه واتبعوا النور الذي أ ن ز ل معه أ و ل ئ ك هم المفلحون قل يا ر س و ل ا ل ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ه يحيي ويميت فآمنوا ا ب ل ل ا ل ي س م ا ب الله و ك ل م ا ت واتبعوه ه ل ع ل ك م ت ت ه د و ن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 فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى واذ ط ي ل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين و إ ذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم القيامه من يشومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم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 موسوعه النابلسي للعلوم و ا ل ا س ل ا إنا لا نبع أجر م س ح ي ن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 أ و تقولوا إ ن م ا أ ش ر ك آ ب ا ؤ ن ا من قبل وكنا د ر ي ه من بعدهم أ ف ت ه ل ك ن ا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولعلهم يرجعون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 فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون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 و شركه م الهدى شركه ل ع و ي ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل م إن لفضيله الدكتور ن ا فإذا هم م ب ص و و و ن ن إ خ ا ه محمد و ن ر ا ت ي ا ل غ ن ا ب ل ا ي ق ر و ن